ولا تاكلوا مما لم يلتبسوا الله عليه لكنه لبس وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم ولا تحموا انكم يمشيكم الى اخر الحياه لا الله والنحل والباطنه حسنه يريد الله سبحانه وتعالى من المؤمن بل ومن البصرة المؤمنة والمجتمع المسلم يريد منه أن يكون طاهرا لنا ظاهرا ظاهرة وظافرة وخصوصا من الإثم من الاسم ناقض للايمان وملوث بالعقيدة والاسم هو ما يطره بالفرد المسلم في بدنه او ماله او عرضه او عقيدته ودينه او يضر بالمجتمع المسلم يضر بالمجتمع في حياته الاجتماعيه او في حياته السياسيه او في حياته الفكريه او في حياته الاقتصاديه او في حياته الاعلاميه أو في حياته الدينية والعقديه هذا ما يسمى الشرع الاسلامي بلزم هذا اللزم ربنا يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتركه وأن نرمي به ظاهره وذافله ما هو الاسم الظاهر وما هو الاسم الظاهر الاسم الظاهر هو ما اعلن من الضواحي الزنا العلني والتبرج والعوض والكمار والربا والحكم بغير ما انزل الله هذا كله من ضواحي الاسم الذي امر الله سبحانه وتعالى ان نظره ان نتركه وان نتطهر منه افراد المجتمعات والباطل منه هو ما احيط بالسريه كالزنا السري واللواط السري وكل فاحشه وكل معصيه سريه تدخل في هذه الايه وكلام الله جمع ومن ظاهر الاسم ايضا ما الجوارح فلا ترسل عينيك فيما حرم الله ولا تسمع بأذنك ما يُذب الله ولا تنطق بلسانك بفاحشة تكسب لك صحة الله ولا تمشي في معصية في الله ولا تخذف مطفصك في فرج حرمه الله وهكذا من ظاهر الجوارد الله يشيره ظاهره تنقى وتطعفر منه والإذن الباطن هو ما كان من الأعمال القلبية كالنية السيئة وكالكبر والحفل والحسد والرياح والنفاق وغير ذلك من كل أمراض القلبية وذو ظاهر الإذن وباطن يعني مرتكبت الجوارح وما تلوث فيه القلب واطهر ما في الانسان هو قلبه فالقلب النظيف هذا الذي يستعد للانوار الايمانيه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظروا الى قلوبكم واعمالكم وذروا ظاهر الاثم وباطنه قال بعدها سبحانه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يفترقون. قال يكسبون ما قد يرتكبون لثمة، بل قال يكسبون لثمة، وعبر المضارع شعرت إلى الاستمرار والتجدد. إذن هؤلاء المغمصون في الاثم بالاستمرار وبدون انقطاع يكسبون الاثم ويعدونه كسبا. وصل الله العافية. كم من إنسان يعصي الله ويضح بتلك المعصية ويعطوها ظفرا وفوزا وهذا علامة الشباو العين الله فالمؤمن يعصي المؤمن يزني المؤمن يسرق صحابة رسول الله بعضهم جنة ما رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله يا رسول الله أقم علي الحد إني زنيت يقول عليه الصلاه والسلام لعلك قبلت أو لمس لما التقبيل منذ ولا وجدات والعين تزني وزناها النظر والفو يزني وزنهم مب لعلك قبلت أو لمس واليد تزني وزناها اللم أو الضفص لعلك قبلت أو لمس لا يا رسول الله زنيتك يقول عليه الصلاه والسلام اذهب لعلك أفريكا شيئا نقول يا رسول الله زميته انكساها والله كلام رسول الله هكذا ليستثبت انكساها يقول نعم يا رسول الله فيمره عليه الله والسلام بان بأن يرجم الرجل وفعلا الرجل وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحدود مطاهرات ومنظفات حمامات الحدود حمامات وجاءت الرحام أرغام دية من الدين وتطلب من رسول الله أن يطاهرها فيقول لها اذهب لا لا لا ترفيها اذهبي حتى تلدي فتلد وتاتي اذهبي حتى تفطميه حتى يكفيه بعد انظر إلى رحمة رسول الله ورحمة عليه الصلاه والسلام حتى في ولد الدينة. اذهبي حتى تقسمين فتاتي به بعد سنتين يقول صحابي وقطعه الخبز في يده يا كلهم فتقول هاوف يا رسول الله طهرني عذاب الدنيا اغرني عذاب الاخره فيامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشد عليها عضوها الثلاثة كشم ويزوفر لها عطرا وترجم حتى يقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي عليها رسول الله ويجي عمر ويقول زانية يصلي عليها يا رسول الله يصلي هذا فيقول فيقولنا أسافد سودة والله لو المصلمة بين أهل المدينة فعَلُوا فعلها لو سعَسوا. قد يرتكبها الصحابه كبارنا يرتكبون الخلفه لكن المهم هو ان الانسان اذا وقع وسقط هكذا رجع وسار وانام صحابي يشرب الخلف وينسا به في المره الاولى ويقيم عليه الحد من الله ويثبيه الثانية ويقيم عليه الحج وفي الثالثة هم يتكلم صحابي ويقول لعنه الله عليه وإن عليه صلى الله عليه وسلم صاحب الخمر إلا لا لعنة الخمر عاشها ومع ذلك لما سمع هذا الصحابي يلعنه يلعن صاحب الآخر من صاحب الخمر قال لا فلعنه فإنه يحب الله ولا لا. إذن إخواني لا يمهم أن لا يعطي الإنسان بل الله ما تحنه المؤمن الذي يعصي ثم يزول سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض وعده المتقين من هم يرسلون منه الخاص الذين ينفقون في الصبر والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله قد سخروا لهم ومن يزول الناس المصيبه الكبرى هو ان الانسان ينغمس الشهوات وينغمس المعاصي ويصر عليها ويعتقد ان الفوز والنجاح ومن كسب السجئه واحاطت به خطيئات فاولئك اصحاب النار وفيها خالد ما عدا كسب فكذلك قال سبحانه ان الذين يكسبون الاسم يكسبون بقليه السموم ان الذين يكسبون لله سيجزون بما كانوا يختلفون وبينا سبحانه وتعالى من صوره البقره كيف يكون جزاؤها وهو ان الجنه من نار سيقول لا تحيط بها لانه ما بقي ابدا حاطط بها خطيئاته ما بقي اثارها تدخل بها منها حفظ الله من اين تدخل يعمل السوء أن أريد نفسه ثم يصفر الله يقول الله مبره لكن الذي يسر لا قال سبحانه وبعدها ولا سأكل مما لم يذكر اسم الله أهول حسن أنا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 فهباد واللات والعز ومناه إلى آخره فما كانت مجرد أحجارها لا لا كانت رمزا إلى عظماء فكانوا مجلس ما كانوا يتعالون يتقربون إليها الغرابين يذبحون عليها ويفوقون بها ويتبسحون بها معتقدين زعموا استشفاعا توسلا تقربا كذا فلما جاء الاسلام العظيم حول هذه العبادات الى من يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى فقال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هل تشمل أمرين؟ يعني ماذا سحبنا ام فيها ما ذكر اسم الله عليها فلياكلون الميته يأكلوها. والتي ذبحت وقصد بها غير الله فكذلك هذه. هذه إنهما لم يلكر اسم الله عليها قال وإنه لمس هذا الفعل فضل وخروج من الدين وكوف بالله قبل هذا العلماء اختلفوا في الذبيحه التي لم يلكر اسم الله عليها على ثلاثة أطوال القول لأول الظاهرية قالوا الذبيحه إذا ذبحها المسلم طبعا نحن نتحدث عن المسلم أما الكتابي إذا ذكر اسم الله عليها أيضا ناكل يهودي أو نصراني وذبح ما قتل أما العلماني أما المجوسي أما المرصد والملحد مثل يابانيين والشيوعيين والهنوه و... والصينيون و... هؤلاء ها؟ ه... ملاحظة هؤلاء لا تلك المائحة وكذلك الأستراليين أيضا هؤلاء كلهم ملوكي المعلبات التي يوصلونها إلى الدول الإسلامية لا تلك وكذلك التي لم يذكر اسم الله عليها هو قتلها والخمق او الصعب كما هو شائع ذائع بل عن المطاعم انه ما ينجح بالتواصل فالبعض كلها خلاص من تحت هذه هذه حرام الميته ولو قتلها ابو بكر الصديق افضل الناس بعد سيدنا رسول الله بعد الرسل ومع ذلك زوكل وما زوكل لا زوكل لو اخذ ابو بكر ديكا ولو عمق هكذا وما ناكل لا لا, لا. فكيف اذا لواء القران لشيء خبيث ناكل لا. ولذلك ترى غلط اولئك الذين يقولون ان ذبائح اهل البخاري ولو لم يذكوا في هذا غلط فاحش لا واول غلط في هذه غلطه, بهذه غلطة من العربي المعازري وهو تناقض في أحكام القران وتبعه كذلك عبد في مصر وسمالا بعض جماعات الآن على حليه ذبائح النصارى ما أخذ ذبايح النصارى ما قتلهم مذالع أما اليهود نعم اليهود يلبحون ذبايحهم اليهود سوكن لأنهم لا يأكلون لحمنا ليك اعتبار أننا ما نذبح كذا بهم هم يجهزون مرة واحدة عندهم إذا فعلى هكذا إذا رفع فنحن نحن جزء ان نأخذ هكذا نروح فلا لا يحل للذبح نكفر بقى عليه رجع نعم المسلم او غيره قتلوا بالمسلم الذي ذبح ولم يسمي الله لا يخلو اما نسيانا او عمدا فالظاهريه يقولون لا تؤكل لان الله يقول لا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ان ترك على الذبح المسلم او غير المسلم ترك عمدا او نسيانا لا تؤكل وهذا أليح بضيحية المذهب الإمام الشافعي يقول التسمية سنة ما يواجه من السنة ان نذكر اسم الله لكن المؤمن إذا ذبح ولم يصن الله فهي حلال ولو تركها عمزة لأن المسلم اسمه مع في عقيدته فهو يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله يحمل الإيمان يحمل الإسلام العظيم العقيدة الصحيحه فاسمه ايه؟ هكذا يقول الإمام الشافي يحمل الإمام مالك وإمام أحمد توسطا فقال المسلم إذا ذكر إذا نسي سكن إذا نسي اسم الله فارحة وإذا ترك عمدا فيحره يقول إمام الشافعي رحمه الله هذه الآيان ويقوله سبحانه ولا تاكلوا في الثلاث من الله عليه لا تشير إلى ما نحن فيه من ذبائح المسلمين لا بنص صريح لا بعموم ولا بطلوب لان لأن الآية يقول وردت في ذبائح المسلمين الذين كانوا يذبحونها لغير الله ويقصدون بها أصنامهم ويقصدون بها أولياء أهله أو يقولون الميتين. هذه التي يقولون بها ولا تأكل مما لم يذكر الله عليه وإنه لفِصْرْ لأن الذكر اسم الله وقصد اسم غير الله على جل ذكر غير اسم الله وقصد غير اسم الله هذا فصْرَ خروج من الملاَهِ وإنه لفِصْرْ ثم زاد وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم كيف؟ كانوا يجادلون الصحابة ويقولون لهم سبحان الله منيه ما تجلون الميزة التي قتلها الله ما قتله الله تحرموهنا وما قتلتموه أنكم تحرموهنا كيف هذا عزيز؟ نظروا إلى فلسفة ما قتله الله بسكين من ذهب تحلونه لما قتلتموه انتم بسكين ملوثة صبحوها وتحللوها هكذا مع ان هذا الميت من لا حرمه واحنا نحن الله يقول حرمت عليكم الميت اذا ناخذ من هنا وفلسفتهم هذه فلسفتهم هذه سبحان الله مثل فلسفة بعضهم ايضا من علماء المسلمين الذين يذبحون عن الاولياء والصالحين ويتقربون الى الكبراء والعظماء بهذه الذبائح اذا قلنا الحرام يتفلسبون ويجيبون اجابه المشركين ويقولون نحن ما قصدنا الا التوسل نحن قصدنا التقرب الى هؤلاء الاولياء نحن قصتنا التقرب لهم ليشفعوا لنا عند الله، ليدعو لنا الله في الدرج. هذه عقب المشرقين، لماذا؟ ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم: من ذبح على نبيه، من ذبح للكعبة، أو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذبح لعيسى، أو موسى، أو لولي من الأولياء، الصالحين، فهي حرام وصاحبها مرخص. والله كلام الإمام النووي بيه سلع قصده يقول صاحبها مرثب وهي حرام لماذا؟ لأمرين اثنين إنها ذلك مرثب وثم قصد بها خير الله ولو سمى الله عليها ونص على ذلك أيضا أحجار في هجتمي في الزواجر ونص عليها كذلك الشوكاني في الروضة النديه كلهم جميعا يقولون هذا الذي يذبح على ولي تعظيما للولي وتقربا الى الولي فهي حرام وصاحبها مطلق مع الاسف الشديد نجد علماءنا في بلاد المسلمين يتقربون الى الاولياء بالأبقار في إذا اذا نزل قحر واذا نزلت مصيبه يتقربون الى الاولياء بهذه الذبائح اعتقادا منهم انها توسل فقط ليس إلا والتكافر به هذا بهذا أيضا اللي يذبح على الديل واللي يذبح على الماء يحضر الماء ويقول لا حتى لا تبعد الجن هذا الماء بس تلق رصع أتكات في الماء وإش الله للجن ارضاء للجن أو خوفا من الجن يقول للجن أو ضار جديدة حتى لا تعمر لجرس العامر نذبح على الخباح العجبة ونجري الضبع العجبة هذه زوجة باتفاقه لبنى أبوكا وهذا شرك بالله وإنه وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لنجادلكم وان تعطموهم إنكم مفكرين ومن هنا قال العلماء من استحل ما حرم الله فهو ومن احل من حرم ما احل الله وا ثم بعد هذا قال سبحانه بقى. او من كان ميتا فاحيناه هؤلاء الذين يتمالؤون على هذه الانواع من الشرك هؤلاء موتى يقول سبحانه او من كان ميتا فاحيناه المراد بالميت هنا موت القلب موت القلب بالكفر بالشرك بالنفاق بالكراهيه لهذا الدين بالحقد على الاسلام واهله هؤلاء موت القوه الذي يحقد على هذه العقيده الذي يكره الدوله الاسلاميه ويكره الحكم الاسلامي ويكره النظام الاسلامي ويغضب الحدود الاسلاميه هذا ملخص لانه كره ما انزل الله فاحفظ أعماله كما قال الله تعالى هؤلاء الموتى القلب يقول او من كان ميسا اي كافرا ضالا جاهلا فاحيناه الايمان احيناه الوفاء احيناه الاسلام وهذا هو الميت الحقيقي لان الميس منه الميس هو الذي لا يسمع ولا يحس ولا يفكر ولا يرى ولا يعرف الله ولا يجوز لله ولا يخاف من الله ولا يخشى الله ولا يعتذر على الله ولا يتوكل على الله ولا يصدق مع الله ولا يخلص دينه لله من هذا من هو لكن الحي من هو الذي يفكر في كتاب الله وينظر في ملكوت في الله فيرى الله يا رسول الله تعالى يرى, يرى, يرى, يرى عظمه الله ويرى قدره الله ويرى الالوهيه والربوبيه تتجلى في الكون الذي نظره الله كالدليل على الوجود وعلى على فالله كنا نقول دائما لله كتابات كتاب منظور وكتاب مسموع ومكتور كتاب نقره وكتاب ممدو كتاب وهذا يدل على هذا أفلن ينظروا قل انظروا أفلا ينظرون إلا لمن كيف قلقه وَإِلَى السماء كَيْفَ يعرف وَإِلَى الجبال كيف قلقه الذي ينظر هو الحي الذي لا ينظر نيت ما ينظر لا يتصاعف نيت لا ينظر ولا ينفكر فيك سب الله ولا يسمع آيات الله من هذا؟ نيت هو نيت سواسط ولا يخشى الله ولا يخاف عباد الله ولا يرجو ثواب الله ولا يعتمد على الله ولا يرغب الى الله ولا يصدق مع الله هذا ميز ولا لا والله ميز يقول القران ومن كان ميزا فاحيناه ليس هذا القران العظيم بهذا الايمان حيث واصبح يتجاوز واصبح يتصل ويتلقى باللزج عن الله فإذا قال الله سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك النصير حي يقير هذا واعي أو من كان ميّسا فأحينا وجعلنا له مورا حي قلبه وتنورس روحه بالحماس وجعلنا له مورا ينشي به في الناس كن نزله في الظلمات في الظلمات ليس بقارئهم ظلمات هذا كان في ظلمات وحليب وهذا ما لا زال في ظلمات ليس ظلمات اخواني للانسان كما يقول عيسى عليه الصلاه والسلام للانسان ولادتان ولاده جسميه وولاده روحيه الولادة الجسمية طبعاً كنا في ظلمات ثلاث ولا لا؟ القرآن في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة إيه؟ الأحشاء وظلمة الراحل في ظلمات الثلاث اكتشف العلم على أن ظلمة النشان هذه ثلاث فيها و... يعني ثلاث اغلفه ثلاث. الى الاول وثاني وثالث، وهذه نجد القرانيه ولمن من قبل لما كانوا يفسرون ظلمة الثلاث ظلمة إيش البطن وظلمة الأحشاء وثم ظلمة الميكن، كذا؟ المهم هذه ظلمات الثلاث حينما ما يخرج الإنسان أبوك فيها من هو هو أبوك الناس المعروف وأمك المعروف. عندنا هذه ولادة جسمية وعندنا ولادة ثانية روحية أبونا فيها هو سيدنا رسول الله وأزواجه أم هاته وإليه يشير قلوس على النبيه أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أم هاتف. وفي قراءة وهو أبو له من افضل هل ابوك النسبي ام ابوك الروحي الاب الروحي بسببه فز ونجحت في الدنيا والاخره وكشفت لك السعاده الابديه عن طريقه تراني إذن الارواح ثلاثه ابدا روح ما زالت في بطون ظلمات الثلاجات، ظلمة الجحيم، وظلمة البغي، وظلمة الهوى ولو خارج يمكن. يسير يشير في السوق ياكل ويشرب وينام ويصلي ويقوم ويركب وينزل ويمشي وينام ويالوه سيطر به ولكنه مازال زال في ظلمات الثلاث ظلمه الجاهله وظلمه الهوى وظلمه الشعراء قال هذا لم يلبث وهو المقصود بقوله سبحانه او من كان ميسًا فاحينا هذا ما حي وهناك ارواح وهناك روح خرجت ولدت وخرجت من الظلمات الثلاث ونعمت بمعرفه الله وبحب الله وخرجت الى الى ساحه التوحيد والى فسحه المعرفه والاتصال بالله، وتخلصت من تلك الظلمات، ظلمة الهوى وظلمة الجهل وظلمة الضلال تخلصت، فقرت عينها بالله وأنست به وسكنت إليه، حية لله أو من كان ميزا فأحيانا أصبح يعيش في مدينة الفراعنة. واصبح يعيش وينظر من العرش الى الفضح يرى الملائكه ملائكه السماء الدنيا والسماء الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادس الى السابعه الى يرى العرش ويرى الله فوق العرش الرحمن على العرش السبع يراه لا حي لا لا من العرش الى البرزخ ويعيش ايضا مع, مع السلسله الطاهره المباركه منذ ادم الى نوح الى سيدنا محمد يعيش مع صحابه رسول الله ينظر في اولئك ويعيش معهم وكانهم جنبا لجنب معه وينظر, وينظر في البرزخ عالم البرزخ يا راه وماذا فيه عم من عن سيدنا رسولي عمس والنصار ويعيش أيضا ويرى ما بعد البعث والنشور يرى الميزان والاستراث والحوض والحساب ويرى الميزان ويرى العرض ويرى الجنة والنار. تذولا فيعيش في هذه الوسعى تماما ومكانا مكانا من العرض إلى الفرد وزمانا من وعدا إلى آخر البعث والبليور بل فالبعث البعث والبليور سبحان الله أبنى ذاتبى وميث يعيش في ضيق يعتدون أن هذه الحياة فقط الحياة الزيوانية فقط ما هي إلا فرحام تدفع وأرض تبلع وما يحفظون من الضحر حوض بالله في ضيق ما يدري لما لما أتي به ومن أتى به وما هو دوره؟ وما هي غايته وما هو مصيره؟ ما يبقى؟ لا يدفعه هذا الميش لدى انظر إلى هذا الذي يعيش في فزحة وما هو وحده هو مع الاول الأول مع صحابة رسول الله ومع الأنبياء والمرسلين ومع الملائشة المقربين حسب الملائكه يفعون له ويصفرون لمن في الأرض يا إذن هذه روح ثانيه الروح الثالثه هي ما زالت في الظل تصدير صباحا مساء متشوقه تتشوق الى من السعاده بقربه والى من الطمانينه والراحه في عبادته وطاعته تتشوق ولكنها محبوسه في الشعور محبوسه مقيده مغلوبه تتصنع الى من لا تقدر بيش حبوزة بياليل ويعين بصنادل دراج بنجاس شركات طلابرات مديونات سيارات دولارات, دولارات. حبوزة ما من هذه الأبيعات. المهم ينبغي أن نعرف حق المعرفة مذلول قولي سبحانه أو من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا نور انظر هذا النور اشعق الى اين قصره يمشي به في الناس وهذا النور يسحبه الى قبره وينور الله في قبره ويصحبه في برزخه ويصحبه في البعث والنشور حتى يسحب به حتى يمر به على الصراط صرا الله يصعبنا إديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أمن لنا نورنا وقرنا إنك عرفنا شيء كثير أما الآخرون لا فلان ولا كثر من الأعداء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطغوت يخرجونهم من النور ها والذين كفروا أوليهم الطاقود يخرجونهم من النور الدلوقتي إلى الظلمة والمؤمنون من الظلمات أو من كان ما من يتفع حماه له لأمور يمشي به الناس كما نثله الظلمات من خارج منها يقول سبحانه كذلك بينا لكافرين ما كانوا يعلمون. من لطف الله بنا إخواني أننا ولدنا في مسلم وفي بيئة مسلمة عن آباء مسلمين <تصفيق> وفي أرض إسلامية من لطف الله بنا لو أننا ولدنا في باريس ولا في واشنطن ولا في, في روسيا ولا في, في الصين ولا في, في اليابان لكننا إيه؟ لكننا يهودا لكننا مجوسا الله العزيز من لطف الله بنا أننا ولدنا وتناسلنا من اباء رسلين وفي بلاد إسلامية وفي مجتمع جدا من الله يمين. وإلا سبحان الله الإنسان يعيش في بيئه في فسادة في البيناة عادة في هو يتقيف معها هذا بساء الله وكذلك زين للكافرين وما كانوا أمورهم فالكفار زينت لهم أعمالهم فيحسبون أنهم على شيء الهم هم الناس وغيرهم لا شيء لكن منهم الناس كل الناس, من الناس هم الذين أنعم الله عليهم بالدين هم الذين شرح الله شرورهم بالإسلام هم الذين انتشر لهم الله وأحس بية الله تنقلهم من منطقة الظلمات إلى النور كما أحس بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قارنوا بين حياتين الحياة الجاهلية والحياة الإيمانية قرموا وشعوا وتلذبوا وذوق حلوة الإيمان ولذلك الشهر في الضغط منذ عرفوا لا إله إلا الله ومنذ أعطوا الولاء لرسول الله ومنذ أعلموا صدقهم لله عز وجل وسيوفه مثلولة حتى ماتوا ولا قربهم لكن نحن ما عارض ليس؟ من أن يرجعوا إلى تلك الحياة الجيدة حياة سب الدماء وحياة سب العار وحياة النهب والسلف وحياة الثور والطغيان وحياة الضغط والتبريئ والغطرسة حياة الذل الظلم حياة الكروباز. احد لكن الذي نحن ما عرفنا ولذلك كفرنا بأدنى شيء وانسقنا مع الباطل بأدنى إشارة بأدنى إشارة انسقنا مع الباطن ما عرفنا قيمة الإيمان، ما عرفنا وزن هذا الدين، ما عرفنا نور هذه العقيده ما عرف، ولو عرفنا لمسلبنا. إذن إخواني يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك زيين للكافرين ما كانوا يعملون. الشيء عندهم زيد، ولكن المؤمنين هم الذين يعرفون ما هو الزيد وما هو الشيء. يعرفون ما هو الإيمان وما هو الكفر، ما هي الجاهلية وما هي الحياه الإيمانية، ما هي رأي الشيطان وما هي رأي الرحمن. من ينظو تحت هذه أو تحت هذه يعرفون عندهم الميزان. أين الميزان؟ هذا الميزان هو الذي وضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. القيم والأشخاص والبيئات والأوديولوجيات تلزم بهذا الكتاب نعرف أهل الإيمان من أهل الكفر أهل الضلال من أهل العقيده الصحيحة نعم وكذلك سينا للكافرين ما كانوا أبداً قال سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر من إلميها لينكروا فيها هذا فيه تسليه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كما ان هناك في مكة مجرمين يحاربون هذه الدعوه ويضاسون هذه العقيده ويعاكسون هذا الدين يقول الله له كل دين وكل مدينه وكل قبيله وكل دوله وكل جيل جعلنا فيه كبراء مجرمين يطاق دون الدين ويحاربون الإسلام العظيم كل دين لا تخلوا ولا حي حوله إلا وفيها مجرمون يحاربون الدين. ما من دينة ما من قبيلة ما من دولة إلا وفيها كبراء مجرمون عظماء يخاطون على ديانين على سلطتها على التثلث الرغوبية من ايديها لأن الإسيام العظيم الإسيام العظيم يحل بينهم وبين وهو من يحل بينهم وبين وهو من يحل بينهم وبين بين الحاكمية لأن الحاكمية و الرغوبية و الألوهية و السلطة لمن هي ذا لرب الناس ملك الناس إله الناس فقط لذلك محافظة على ما هم عليه لأنه يخافون أن يحاسبوا وأن يناقشوا حتى ما يكون من هذا يقول لهم الاسلام من أين لك هذا والله لو صلقت فاطمة بنت محمد لا قطعتوا انظر إلى العجالة الكبيرة وحيولون الكبار من يحاسبهم لا أحد بلغ الصغار اذن يقول سبحانه وكذلك جعلنا في كل قريه اكاذن مجرمين كبراء ما من مجرمين ماذا كذلك اي كما جعلنا في مكه كبراء مجرمين يحاربونك يا نبينا ويبطونك يا رسولنا ويحاولون القضاء على عقيدتك وعلى هذه الأمانة التي جئت بها يحاولون تنصها ومحوها وصحها وصحها أهلها كل مدينة وكل أمة وكل جيل جعلنا فيها أجائل منها وتلالك جعلنا في كل قارجة والقرية هل في نغرأ فيها إذا نتلقى السفلة على المدن والله شاء سبحانه أن يرسل الرسل في المدن ولقد دعنا في القاريه دي في كل من الله في الرسول عني الاول من القران هو جعلنا في كل قاريه اثار من القدره ليش قال خليه يمطر لما مس مت. مس خداع مضاد وحارفا صغر لماذا؟ ببتين الصحيان حتى لا ينشوه عليه لأن الحق مع الباطل ما يتوجدان أبدا ما يسطلحان ما يجلسان حذوة حذوة الكرسي بالكرسي لا أبدا فالباطل يحاول قضاء على الحق ليش؟ ليسلم له ها؟ لتسلم له سمى له منا. حتى لا يبقى مخلقه مجموعة ويصدق لأن الحق ينضح بعضه ويكشفه ويعريه فمن تضيع احتلال حتى يبقى و... حتى يبقى والعظماء والمجرمون على حالهم وعلى بسقهم وفجورهم وتسلطهم ها؟ لابد أن يقضوا على الحق لذلك يقولوا الشفار أول ما يعمل كتب الأساس قال وقال ايه شو ما كده ده لا انت هو تعالى نعم وتذالك جعلنا في كل قريه اللي في العالم يعني في العالم يحارب الاسلام ليه؟ لانه يفضح ما قبل حقوق الانسان وحقوق يعني كده حقوق الابل الحيوانات وقلنا عن ايام الحرب الخليل جان ينتون على بعض الطيور نحن بسبب السلوة البحر وقلنا بوشي بكي ماشا الله الطيور له. وهو يقدس الجام قد الاف آلاف وملايين الأطباء والنساء والنساء والنساء لماذا؟ لأن في المسلم ارخص شيء في ذلك عندهم في مأل المسلمين المهم الإخوان، وكذلك جعلنا في كل قارة أكابر مجرمين، زمل العالم كله أكابر مجرمين لينكرو فيها، يقبلون كل شيء إلا دولة الإسلام، يقبلون كل شيء إلا الفتنة الاسلام يقبلون كل شيء إلا ما يسمونه هم الوصوفية، ويسمونهم المتطرفين، ويسمونها بغير شيء، لينكرو فيها. قال الله عز وجل: وما ينكرون إلا بأنفسهم لله يؤكد الآيات أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين في قراءة أمرنا مترفيها أي صار العلماء والكبراء والمشرفين والمفسدين صاروا هم الأمراء والحزان أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حرفوا شرع الله وحاربوا شراء الله ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ما فسقوا لها تسألوا بها لا ونحن ننتظر في الجيون لأنه خلاص عادوا في القرض فسادا ولا لا سنة سنة البسيطة ولا لا ما رح قال وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون قال هذا الاشتيا للقضائع العقيدة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 وعد الله الذين امنوا منكم تبعوا الصالحات لا ينسخ قدر الله صعبت المسيره كانوا لا لا انتم الاعلى انتم الغالبون لا تهين ولا تحزنوا وانتم الاعلى ولكن بشرف اين كنتم مغضوب والله لو حمل الدعاه المسلمين لو حملوا هذا الدين حق الحق وكل من يزعم الاسلام حمل الإسلام بالمعرفة الصحيحة، سلم وقاد ضائع وضاد من الله، وأصبح مؤمنا بكل كلمة، بعينه، بذننه، بنزامه، بسيارته، بداره، وبيته، وضيوفته، بكل شيء مشاريته، في كتابه، في جليده، في دريذه، بكل شيء فيه خير مفيد وخير مفيد. والله لم تصل، لم تصل. وعلى الله رأى شاء الله. ان ولا ينصرن الله يجب ان يكونوا يقولون يا يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا المعركه معركة المؤمنين قائدها هو الله فالنصر من ومن نصر الا من عند الله اما نحن لا ما نحن الا ال مسخره من الله علينا ان ننفذ والنتائج بيده خلاص إذن العالم كله يحارب اهل لا اله الا الله ولكن اهل لا اله الا الله ميتون ميتون ما حيوا بعد يوم يحيون ويرفعنا هذه الراية صادقين مخلصين متفادين واعتمدين واعترفين بأن القائد أعلى هو الله يتصدرون الله يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم سئة فاثبتوا واذفروا الله كثير تصدروا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رء واصبروا. ان الله مع الصابرين ولا تكون شروف شروف ستك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا ثئبا فتفذوا و الله كثيرا لعلوا بالنسبكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يقل من لا تكون مثل اولئك الذين إذا انتصروا قالوا نحن حققنا ونحن دمرنا ونحن انتصرنا ونحن فعلنا لا! من الذي يفعل الله ومن نصره الا نبي الله إذن يقول الحق سبحانه وتعالى هنا وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. ثم زاد العقر فقال قوم لي ابنه سبعه ابناء وفرق بينهم او بينهم وفرق بينهم باعطاء قطعه ارض لواحد منهم وعقد عليها البيع أي كأنه اشتراها منه وهذا كله خدعة للأبناء لا لشيء إلا أنه يقول إنه يعطيه مع أن أولاده كلهم يعطونه فالباقون قرروا مقاطعة أبيهم فما حكم الشرع في ذلك يا إخوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن تسبب في العطف، وهذا عطف في الحقيقة يتسبب فيه الأب مرة بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أو سأل ابن بشير رضي الله عنه وقال له إن ابن فلان أبت أمه إلا أن أعطيه كذا إما عرض أو غرس أو شيء من ذلك قال الله عليه الصلاه والسلام هل لك أولاد آخرون؟ قال نعم قال هل أعطيتهم مثل ما تعطي هذا؟ قال لا قال لا تشهدني على جوة لا تشهدني على جوة في الوراء قال أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله قال لا تشهدني على جوة يعني إنك تسعى في العقوب سوف يلعنونك قدر سوف يضربونك وارثم يقتلونك ليش؟ ويكونوا عقيم من الذي تسبب؟ انت؟ ف... ثم خطب عليه الصلاه والسلام وطلع طلع المنبر وقال خطب خطبه خطب خطب عام مختلفت عن الناس في الذهاب قد سقوا سخ... يوم وقال سقوا الله واعدلوا من اولادكم سبح الله وعدلوا من اولادكم, وعدلوا من أولادكم. فكذلك نقول لهذا الامر ما شاء الله المهم ه... هؤلاء الاولاد ينبغي لهم اذا ان الولد أن, أن, ال... أن الوالد جار وخلف امر الله فينبغي الاولاد ان لا يجورهم ايضا لا تكن امّا ان احسن الناس احسن تقول أحسن الناس أحسن. وان اساء ظلمنا ولكن واقبلهم غسكو ان احسن الناس احسنوا وان اساء فلا تظلموا هذا كلام رسول الله وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله في حديث معاذ لا تشرك بالله وان قطعت أو حرقت أو صلبت ولا تترك الصلاه متعمدا فان من ترك الصلاه متعمدا فقد برئت من الذمه ولا تعقن والديك وان اخرجاك عن اهلك وبالك ولو سلبوك اخذوا دارك واخذوا تجارتك واخذوا كل ما عندك وسلبوا خروا خلاص خروا الوفاة ما يطرح عندك شيء تعقهم لا لا لَا سَعُقَّمْنَ وَالِدَيْكُ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَلِكَ فاصركوا هذا الآب يبوء بإثمه إنهم هو زاد من إذن وإنهم إذن بروا به أحسنوا إليه حتى يغلب حسنكم على عقه هو وعلى فسكه هو فا يبتعب وينزجر وهو روحه ثم الناس الآخر يقول شخص اقرض صديقه مبلغا من المال وقال له إذا أرجعت لهذا المبلغ في الوقت المحدد فلا حرج واذا تأخرت فأزيد عليك عشر في المئة مقابل التأخير فهل هذه عبا هذا هو البنك عيني خلاص هذه أم الربا ليه من يقول الربا إلا تكون هذه الربا؟ أيوه. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعف المداعفة كيف أضعف المداعفة؟ كل ما أخر إلا وساد أخر الأجل وزيد الزم كانت خمسة <تصفح مية> في المئة عزيوس عشرة في المئة ثم مستشر في المئة ثم عشر في المئة وقد يسيسي نزل خلاص إصباح مئة في المئة ولا بقى يخلي النفس الفاضل، هكذا ثم يقول ما هي تهارس الحدث وما هي تهارس الحدث تهارس الحدث وتهارس في الحدث في تهارة حسية وطهارة معنوية تهارة حسية من القادرات والمجسات وطهارة معنوية من المعاصي والشركيات والبدع والطلالات والطهارة هذه أزكى وأبهر من هذه كذا؟ ايوه ولكن يريد أن يطهركم لما تكلم عن الوضوبة ها قال يريد أن يطهركم وليسمى نعمته يريد أن يطهركم يعني معه المقصود الطهارة في الخبر هي أن يكون مكان بالنسبة للمصلي يكون مكان طاهر والمطاهر والثوب طاهر والجسم طاهر ما التهار التهار في نجال كذب؟ هذا التهارت ايه؟ تهارت الخبر وطهارت الحدث حينما تتوضا ما تحددش ما يكونش عندك ناقد اذا كان فيه ناقد للوضوء يسمى هذه ايه؟ اذا ما كان فيه ناقد يسمى طهارة طهارة الحدث والقولة طهارة الخبر وطهارة الخبث طهارة حسية وطهارة الإيش طهارة الحدث طهارة معنوية يعني ما زال على فعلا. هذا طاهر يعني ما خرج منه شيء ما ما خرج منه ناقص وهناك ما قلنا نواقص للإيمان كما أن الوضوء ناقص كذلك الإيمان عن فلا بد أن نعرف نواقص الإيمان ثم سؤال الآخر يقول ما حكم الشرع في من يظن أن حكمه أعدل من حكم الرحمن وأن الحكم بما أنزل الله ليس إلا رجعية وتحلفا عن ركب الحداد أو كما قال ويصر على هذا دائما نقول يا إخوان إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخلوه من أحد أربعة النبو إذا كان يفضل الحكم القانوني والحكم الأرضي على حكم الله فهذا كافي ولم ومن؟ كافي وفي الأحراء إذا قال حكم الله لا يصلح وأن الذي يصلح بالعصر الحاضر والذي يواكب الحضاره هو الحكم القانوني ما الذي هو من وضع البشر هذا كافي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 وهو مهم. الذي يحكم مثلا بوسط الرجوة يحكم بما أنزل الله ويعتقد أن الواجب هو الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره كفر وخروج من الدين ولكن مثلا كان قاضي مسلم فأخذ رجوة وحكم بغير ما الله بواسطه الرجوة هذا كافر بالإجماع لا ومن قال جو مطلق الكافر ولكن كفر دون كفر عملي اما بالاجماع ومن كفره فهو خارجي بالاجماع العلماء ثم يقول انا ابيع واشتري في الحلاجون فهل حلال ام حرام تعرفون الحلاجون ايش هو الدود الحلزون هذا وكل ما نفسه نفس له سائله هذا يعبر كل ما لا نفس له سائلة. يعني ما عندوش واحدة ذكاء خاصه من الشرع واش الحلزون كان يشبروا عمق والدود نعم فالحلزون والدوده شيء واحد الدوده اللي في الطب والدوده اللي في الكرموس ها او النمل او النحل ها او سنابر أو شيء من هذا <تصفيق> كل هذه والخنافس كذلك كل هذه تسمى حشرات لا نفس لها سائله يقول ابن كثير في التفسير ارجعوا ابن كثير في التفسير قوله تعالى حرمت عليكم الميته قال دخلت هذه كلها كيقول <تصفيق> حرمت عليكم الميته من كان الذكو مثلا البقرة والأشياء ولكذا إذا نقضت أنفسها بدون تذكية ميتة وكذلك دخلت هذه الحشرات كلها في قول سبحانه حرمت عليكم الميتة وحتى المبوضة ادخلوا لنا دعا قال ابن كثير فخرج شيئان اثنان الحوت والجرى لأن ورد عن عدد أبي طالب قال وهو مقابل المرفوع احلت لنا ميتتان ودمان احلت لنا نحن المسلمين احلت لنا ميتتان ودمان ما هي يا رسول الله؟ قال الحوت والجراد الحوت يذبح؟ لا والجرد يذبح؟ لا فحشرت كلها خر الجوج أشبقاء كل الحشرات وحكسة داخل في قوله سبحانه حرمت عليكم الميزان رجعهم جدًا كما يقول الاخ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها سبحان الله هذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بهذه الأمة انقطعت الرسل وختمت ختمت سلسلة الرسل السلسلة المباركة ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وخاتم النبي كذا ولا نبي ذا معنى كالرسول بعده لا لان النبي عظم هو الرسول لان الرسول لا يكون رسولا حتى يكون نبيا واذا كان هو ايضا نبيا فالنمو ختمه الله معنى فبسال ختم فالنبي أعم من الرسول والرسول لأن الرسول فيه نبي وزياده كذا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 ان شاء الله ان يكون هذا المجدد اما في مدينه او في قبيله او في دوله او في قاره قاره كلها فيها مجدد قد يكون واحدا وقد يكون اثنان وقد يكون عشرة ومئة والحمد لله على راس هذا القرن هذه الصحوه المباركه باذن الله نفرح بها إن شاء الله والمستقبل إن شاء الله لهذا الدين أحب الكافرون والمعاندون أم أبعد والله ناصر دينه يريدون أن يطفئوا نور الله بأخوال ويا الله ويا بالله إلا أن نوره ولو كره الكافرون والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز ما من مضر ولا وبر إلا وبلغه هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر ومعالم الرسائل ان شاء الله باديه الايام ويطمن جميعا والبركه والرضا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك سبحان ربي رب العزه والحمد لله رب العالمين